فأصلوا جوكم وأيديكم إلى المرافق ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكابين وإن كنتم جُنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الواعط أو لمستم أو لمستن النساء فلم تجدوا ما أنفتم صعيدا طيبا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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا نقوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم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 ولقد أخذ الله ميتا قبني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقد الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسولي وأعزرتهم وأعزرتهم وأقرت الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم لا يمكن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض يسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ويسعون في الأرض فسدن أن يقتلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أن يغفو من الأرض.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 إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التورات فيها حكم الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد ذلك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 فلا تخشون سوَّخَون وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنَةٌ قَلِيلَةٌ وَمَن لَمْ يَحْكُرْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَاآكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُر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 وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الدوارات وهدى ونوعة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهي من عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبغ ولا تتبغ أهوهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شريعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمم واحدة ولكن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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهل أولئك الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم إنهم لمعكم حبقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا أن من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلاّم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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته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 لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل اليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرًا منهم ولكن كثيرًا منهم فاسقون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 أولئك أصحاب الجحيم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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأثى والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم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 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم يحكم به ذوا عدل منكم هدية بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما الليد وقابلا أمره عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله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 أو تُمْ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان إثنان دواعد لمنكم أو آخران من غيركم إن آتتم ضربتم في الأرض إن أتتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله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 هل يستطيع ربك أي ينزل علينا مايدة أي ينزل علينا مايدة من السماء؟ قال تتق الله إنكم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال يسب نمر يم اللهم اردنا انزل علينا مائده انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك. وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله انني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا، فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.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 الأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير